قال كتاب الجهاد ان عبد الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض التي لقي حتى اذا ما الشمس قامت فيه فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقال عدو الله لا فيه فاذا لقيتمهم اصبروا وان الجنه تحت اقدام السيوف ثم قال النبي صلى الله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وعسار بن سعد رضي الله عنه ان الله, الله قال الله خير من صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها والروحة روح العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها على برئلة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدم الله ولمسلم تضمن الله من خرج بسبيل الله يخرج إلا جهات في سبيله، وإيمان به وتصديق رسوله فو علي يضامن أن يدخله الجنة وارجعه إلى مسكني الذي خرج مننا إلى ما نال من أجرنا وغنيمة ولمسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بما يجاهد في سبيل الله قال والله علو بما يجاهد في سبيل الله كما ذلك الصائم القائم وتوكل الله والمجاهد في سبيله بان, بأن توفى الله قال بان توفى ويدخله الجنه او يرجعه أو, او ان يرجعه ان يدخله الجنة أو يرجعه سالما معاجر او قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يكن من يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح مسك معنا ايوب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وروحت الخير مما طلعت عليه الشمس وغربت مسلم عن انس بن رضي الله عنه قال, قال الله, الله في الله الخير من الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينه فلو قالها ثلاثة. عن سلمة من الأكوع رضي الله عنه قال أت النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سفنفلني سلبه في روات فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريتا لا نجده فخرجت في أباس بنائبلا وغدما فبلغت سامان من 12 بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله أولين والآخرين يرفعون كل غادر لهم فيقال وهذه غدرت فلان ابني فلان وعن أميرات وجدت في بعض غازين النبي صلى الله عليه وسلم قتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسا يسبيان عن أنس مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف في نزبير من العوام شكى القبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة اللهم فرخص لهما في قميس الحرير ورأيته عليهما عن بن الخطاب رضي الله عنه وقال كانت أموال بني النظير مما الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركام وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهل سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل على عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ضمر من الخيل من الحفيئة لثنيت الوداع وأجر ما لم يضمر من الثنيت مسجد من زرق قال ابن عمر وكنت في من أجره قال سفينة من الحفيئة لثنيت الوذاع خمسة مئة وستة ومن الثنيت الوذاع لمسد من قال عرضت وان قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم واحد وأنا ابن أربعة عشرة سنة ابن أربعة وعرضت عليه من الخدر وأنا ابن عشرة فأجازني وعنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل للفرس سامين وللرجل سامة وعنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوا قسم عامة الجيش وعن أبي موسى وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل على الناس العابليين منا وعن قال قال عن قال وعنه قال, وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميدة ويقاتل ريا أي ذلك في سبيل الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله